قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخي قبل فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا لضاعتهم رزت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت الينا ونمير اهلنا ونحفظ اقانا وللزاد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن ارتله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لاتات منيده لاتات منيده الا ان يحاط بكم فَلَمَّا تَوَلُّوا مَوْتِهِمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَحْوُهُ وَكِنْ وَقَالَ يَا أَنْبِيَاءَ لَا تَدْخُلُونَ مِنْ دَابِرٍ وَاحِدٍ وَدُخُلُونَ مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون ولمَّا دخلوا من حيث أمرهم أهور ما كان يغنى عنهم من الله شيء ما كان يغنى عنهم من الله شيء إلا حاجة في نفس يعوض خطاها.